أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فما لها. الله أموري كلها إن يكن ربي لها فما وجل الله أعظم من فات به الأفواه تبارك الله وجل الله أعظم من فات به الأفواه سكنا مملات بلا أشراف أكرم من ربي لها فمن لها أستودعوا الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها لنا إلينا إلينا من لا علينا يا ربي أنت وفيك يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني وفعني يا ربي أنت رجائي وفيك حسن ظني يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني وفعني أعف منك إلهاني وتنبغ ذكى مني وظن فيك جميل حقق بفضلك ظني لم يكن ربي لها فمن لها